يا يا يا خذ الكتاب بقوه يا يا يا خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم نصريا واتيناه الحكم صبيا كانت تقيا وكانت تقيا وذرًا بوالديه ولم يكن جذاًا عصيا وذرًا بوالديه ورمياكم جذاًا عصيا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ هُدٍّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مريم إذ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وانكر في الكتاب مريمئذ انتبهت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت تقيا قال إن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 قَالَ إِنَّ مَا يَكُونُ فِي غُلَاهُ وَلَمْ يَمَسَّهُ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً للناس ورحمة وَن جَعَهُُ آيَكََّاتِ وَرَحمَةَ إِك وَكَانَ أَنْ رََّ قضِيَ وَكَانَ أَنْ رََّ قضِيَ فَحَمَ لَْكُ بِهِ مَكَانَ قَصَ حملت وثم ترتبت به مكان عنقصيه فاجا اهل المخاض الى ذعن نخله فقالت فاجا اهل المخاض الى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وناداها من تحتها أن لا تحذني صبد على ربك تحتك تريا وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جميا وهزي بجزع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا